وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار أ م ا بعد حياكم الله تعالى جميعا ونفع الله بكم وزادكم علما وحلما وجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته إنه تعالى جواد كريم ونسأله جنته يجعل هذه المجالس كريم عليه تعالى تعالى بالنبي إنه أن الله في صلى هذه عامره بذكره يقبلها الله تبارك وتعالى خالصه له آ م ي ن مازلنا في شرح الاربعين النوويه للامام ابا زكريا يحيى بن شرف الدين النووي اليوم الحديث الثامن والثلاثون ا ل ح د يتبقى ث الثامن والثلاثون بحديث اليوم ي لنا إ ن شاء الله تعالى في شرح هذه ا ل أ ر ب ع ي ن خمس أ ح ا د ي ث إ ن شاء الله عز وجل و ل أ ن هذه المجالس قد طالت لاني كما اتفقت في أ و ل مجلس مضى قديما أ ن هذه ا ل أ ح ا د ي ث تشرح م ب س ط ة أ ي م و س ع ة والتبسيط ليس هو التسهيل وإنما التوسع فتقول كتابا مبسوطا اي كتابا موسعا كبيرا فاتفقت أ ن هذا الشرح سيكون شرحا موسعا حتى تعم ا ل ف ا ئ د ة العبرة لأن ليست ويقول بأني شرحت كذا وكذا أو بأن أحد يخرج يخرج ويقول أنا كذا وكذا كتابي شرحت يخرج درست كذا وكذا لكن ا ل ع ب ر ة ب ا ل ف ا ئ د ة التي نخرج بها من أ ي درس نحضر, نحضر هذه الدروس للاستفاده وأخذ العلم وكلنا طلاب علم طلاب علم نسعى ل أ ن نصبح على ط ا ع ة الله نرفع الجهل عن أ ن ف س ن ا أ و ل ا ثم ما علمنا الله إ ي ا ه نعلمه لغيرنا هكذا منهجنا منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ف إ ن شاء الله تعالى هذه ا ل أ ح ا د ي ث قربت على الانتهاء ان شاء الله عز وجل وبعدها إ ن أ ر ا د الله لنا البقاء واللقاء سيحدد متن آ خ ر سواء في ا ل ع ق ي د ة أ و في الحديث أ و في مصطلح أ و في غير ذلك من العلوم أكمل, أكمل به إن شاء الله تعالى وأظن أن هناك الله تعالى به ان شاء في هذه ا ل غ غرفة ر المباركة ف ة ا ل ق ر آ ن الكريم من يتابع من أ و ل حديث أ ح س ب ذلك إ ن شاء الله تعالى فيكون ا ل أ م ر له خير إ ن شاء الله عز وجل وهو أ ي ض ا خير لي ل أ ن ي أ س ت ف ي د وكما هناك من بينت قبل أن هناك احاديث فتح الله علي في شرحها و أ ن ا أ ش ر ح ه ا وربما ق ر أ ت هذا الحديث منذ سنين ولم أ ر ا ج ع ه ف ت أ ت ي الفوائد أ م ا م ي في ق ر ا ء ة هذا الحديث وذلك فضل الله يؤتيه ننظر إ ل ى العلم ونسعى للارتقاء فيه وتحصيله والنيل منه والسير عليه فهذا داب الصالحين فالله فالحديث ل المستعن ل ه ا ف اليوم إ ن شاء الله تعالى الحديث الثامن والثلاثون وهو أيضا كسابقه وهو حديث قدسي أ ن ا بينت الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي و ا ل ق ر آ ن في الحديث الماضي قبل الشروع في شرح الحديث الماضي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث جاء من رواية حديث رضي من هو أبي هريرة رضي الله عنهم وقد تفرد البخاري رحمه الله بتخريجه دون غيره من أ ه ل العلم فخرجه عن محمد بن عثمان بن كرامه قال حدثنا خالد بن بن بن بن مخلد حدثنا قال حدثنا بن سليمان بن, بن, بن, بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أ ب ي نمر عن عطاء عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ان ل ل تعالى قال هذا الذي ه هذا ي ي ب الله ف ر ق بين ا ح والحديث د القدسي ي النبوي في أن النبي ث ا صلى ل ل أن عليه يعز وسلم دائما يعزو الحديث القدسي إلى ربه دائما تعالى ب ا ر ك و ت و ي قال و ل أن ل وجل قال ه عز إذن ه ن ا ك إ ذ ا ق ر أ ن ا ح د ي ث ا وفي هذا ه فنفرق د ا ئ م ا ونقول هذا ح د ي ث ق د ل س ي و إ ذ ا لم نرى أ ن الله ق ا ل و ا ل ن ب ي صلى الله عليه و سلم ت ك ل م م ب ا ش ر ة بعد قول ا ل صحابي قال رسول الله فهذا ح د ي ث عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم فالبخاري رحمه الله خ ر ج ه و في صحيحه من ر و ا ي ة أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه و أ ر ض ا ه فقال صلى الله عليه وسلم إ ن الله تعالى قال من ع ا د لي وليا طيب تقطيع في هل الصوت واضح أم في تقطيع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 الله تبارك وتعالى قال ه من ع ا د لي وليان من ع ا د لي وليان انا ويو رحمه الله بين ا ن كل م ؤ م ن فهو ولي كل مؤمن هو ولي إ ل ى الله ع زوجل كما قال الله ع زوجل ولي ولي لله عز وجل كما قال الله عز ك م الله ق ا ا ل عز ولي ج الله ل و الذين آ م ن و امنوا الله ولي الذين ولي آ فتوعد الله عز وجل للذين يؤذون أ و ل ي ا ؤ ه أ ي المؤمنون ا ل من ؤ م و ن من آ ذ ا ه م يؤذيهم الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آ ذ ن ت ه بالحرب. قد آذنته بالحرب والله تبارك وتعالى أ ي ض ا يقول أ ل ا إ ن أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا、يتقون. هذا شرح لأولياء الله عز وجل حتى لا الظان الذي يفعله الصوفية والقبورية وجل يفعله يتقون يظن أن حتى شرح عز صحيح الذين يتمسكون بالقبور ويقولون هذه قبور أ و ل ي ا ء الله فهذا خ ط أ فاحش ل أ ن ن ا نعترف أ ن المؤمن ولي لله عز وجل وهذا بنص الكتاب العزيز لكن د ر ج ة المؤمن لا تجعلنا نقدس قبره بعد موته أ و نقدسه في حياته فالله عز وجل لا يحب ا ل ع ب ا د ة إ ل ا له خ ا ل ص ة من أ ش ر ك الله أغنى الشركاء عن الشرك اغنى ل الشرك ش ر ك ا ء عن أ الشركاء عن الشرك من أ ش ر ك مع الله أ ح د ا في عمله فهو لما أ ش ر ك فقد آ ذ ن ت ه بالحرب من آذى لي أو من عادى لي وليا آ ذ ا ه أ و ضره أ و فعل شيئا فيه فقد آ ذ ن ت ه بالحرب ا ل أعلنت عليه ح ر ب أي فهو يحارب الله عز وجل يحارب ا ل ل وجل ل ه عز أ ن ه يؤذي عباد الله يؤذي عباد الله فلذلك خطر على أ ي أ ح د أ ن يؤذي المؤمن ل أ ن الله عز وجل أ م ر بعدم إ ي ذ ا ئ ه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 ل أ ن ك في تقربك إ ل ى الله عز وجل تفعل ع ب ا د ة تقربك إ ل ي ه وليس كما فعل من كان قبلنا وعباد القبور, القبور في أ ن ه م يقولون ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا إلى الله ل ز ف فهم جعلوا ا ل ق ر ب إ ل ى الله عز وجل ب ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م والقبور و أ ص ح ا ب ه ا والاولياء وغير ذلك فكان هذا من ديدنهم فلذلك قال الله تبارك وتعالى ما تقرب إ ل ي عبدي العبد القرب الله إلى وجل عز يبعد يرتقي في القرب إلى الله عز وجل أو يبعد عن الله عز وجل وهذا بفعله الطاعات أ و بارتكابه المنكرات فكلما فعل الطاعات تقرب إ ل ى الله عز وجل وكلما فلو المنكرات ما زاده ذلك فعل الله إلا بعدا فلو فعل العبد السننة ما من زاده بعدا والنوافل وفعل أ م و ر ا ك ث ي ر ة حبا في التقرب إ ل ى الله عز وجل كما كان على عليه النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يقربه كثيرا من الله عز وجل ل أ ن ه عرف أ ن القرب لها طريق واحد وليست كما فعل أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والبدع فيفعلون الصالحات ي أ م ر و ن بالمعروف ينهون عن المنكر وغير ذلك فكل هذا قربات إلى الله إلى وجل ليس أدل عز ك ا ل ما ج و أو س ع ب د ا ل ن اصحاب ر غير يقربهم أو أن أ يظنون المسلمين الذين معينا فعلا معين يقربهم إلى الله ما أصحاب الأصنام إلا لظنهم أن الأصنام تقربهم إلى ظل ا ل أ ص ن ا م إ ل ا لظنهم أ ن ا ل أ ص ن ا م تقربهم إ ل ى الله فاعتقدوا ذلك فتقربوا بهم إ ل ى الله ثم م ع ب د و ه فجعل الله عز وجل الفرائض التي تقرب إ ل ى الله أ و ل ا ل ا ز م ة على الناس كالصلوات و ا ل ز ك ا ة والحج والصوم هذه ا ل أ م و ر و ا ج ب ة على الناس وهي في, نفسه في نفس الوقت تقرب إ ل ى الله عز وجل إ ذ ا عملها العبد ثم قال بعد ذلك وفصل في أ ن هناك نوافل كما قال ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى احبه فبين هنا أ ن التقرب من العبد أ و ل ا يكون في فرائضه فهذا تقربا أ و ل ي ا ثم في هناك تقربا آ خ ر يقرب أ ك ث ر ف أ ك ث ر ويجعل م ح ب ة الله عز وجل أ ك ب ر وهذه ا ل أ م و ر هي فعل النوافل, فعل النوافل فقال ولا ولكن يجب ان يكون هناك ا ج ر ي ء ا ت ل ل ب س ا ي د ه التي يجب ان يكون هناك اجراءات ل معروفة ه ي طيب ي ع ن ي ن ر ج ي إ ل ى أ س ئ ل ة إ ن شاء الله تعالى إ ل ى آ خ ر المجلس حتى لا يتشتت الفهم إ ن شاء الله ف الله عز وجل يحب من العبد تقربه إ ل ي ه بفعل النوافل وهي ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أ م و ر إ ذ ا فعلها الشخص أ ث ي ب عليها و إ ذ ا لم يفعلها لا يعذب لا يعذب فهذا كان خيرا للناس ربما لا يستطيع أ ح د أ ن يفعلها وربما أ ح د آ خ ر يفعلها ق ص ي ا م ت ط و ع أ و السنن في الصلوات ا أ و الصدقات أ و ما أ ش ب ه ذلك ف إ ذ ا فعلها العبد ازداد من الله قربا و أ ح ب ه الله عز وجل ل أ ن ه ما فعلها إ ل ا ل أ ن ه يظن أ ن الله يقبلها منه ويحبه فيفعلها لله فيثيبه الله عليها في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ف ا ل الدنيا ل ج ز ا ا ء يقع في و آ خ ر ة ثم قال قال ف إ ذ ا أ ح ب ب ت ه أ ي إ ذ ا أ ق ر ر ت بحبه وتم هذا الحب فهذا خير عظيم وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا أحب نادى جبريل يا جبريل إ ن ي أ ح ب فلان ف أ ح ب ه فينادي جبريل في السماء يقول إ ن الله يحب فلانا ف أ ح ب و ه فيوضع له القبول, في الأرض يوضع له القبول في الارض وهذا مما قدمه هذا العبد ط ا ع ة لربه تبارك وتعالى هذا أ ي ض ا يقول الله عز وجل حتى أ ح ب ه ف إ ذ ا أ ح ب ب ت ه كنت سمعه الذي يسمع به نفهم الكلام الذي س ي أ ت ي إ ن شاء الله تعالى ل أ ن فيه ف ا ئ د ة ع ظ ي م ة جدا فكنت سمعه الذي يسمع به الله عز وجل يبصره ويدله على طريق الحق بعد محبته اياه فيسدده في كل ما يسمع فلا يسمع إ ل ا خيرا فيسمع ما يرضي الله عز وجل فالله عز وجل يعينه ويثبته لذلك قال كنت سمعه الذي يسمع به هذا ليس معناه أ ن ا ل إ ن س ا ن ي أ خ ذ سمع الله عز وجل أو يشبهه سمع ا ل ل ه عز وجل هذا لا ل أ ن الله عز وجل ل ي س ك م ث ل ه شيء و هو ا ل سميع البصير نعم نعم إن شاء الله الفرائض ثم ا ل ن و ا ف ل فالله عز وجل ل ي س ك م ث ل ه شيء و هو ا ل سميع البصير فليس هناك مخلوق يشبهه لكن أ س م ا ء الصفات كالسمع والبصر و ا ل ح ي ا ة و ا ل ق د ر ة و ا ل ق و ة وغير ذلك فهي تشترك في المسمى لا في المعنى والكيف ا ل ل ه تبارك وتعالى لا يشبهه شيء ولا لا نعرف ك ي ف ي ة أ ي ص ف ة لكن نثبتها من حيث معناها المعروف في والارتفاع كيفية نكيفه يسمع ويرى ليس اللغة كالاستواء هو العلو والارتفاع لكن كيفية الاستواء لا نعلمها السمع نثبته لله تبارك وتعالى بأنه يسمع ويرى ولكن السمع هذا ليس كسمعنا ولا لكن لله ولكن نثبته هو بأنه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 وبصره الذي يبصر به فالله عز وجل يعينه على النظر في الطيبات وعدم النظر في المحرمات يكون على خير دائما معية الله تكون معه دائما يجعله الله تكون ينظر إلى الخير وللحق إ ى ا وللنور إ ى ا فهذا ت أ يدم ي ن الله عز وجل أ ي ض ا يقول الله عز وجل و ي د ه ا ل ت ي ي ب ط ش ب ها ويدا هو لاتي ي ب ا ش ب ها يدل انسان ي ب ط ش ب ها سواء في خير أ و في شر لكن إ ذ ا أ ح ب ه الله فيجعل هذا البطش في خير فقط فيجعل عمله عمل صالح لا يدخل وفساد فيه شر وفساد لا يدخل فيه شر وفساد هذا من توفيق الله عز وجل من يرد الله أ ن يهديه يشرح صدره ل ل إ س ل ا م فهذا من توفيق الله عز وجل بالعبد أ ن ه يبصره ويؤيده ويجعله على خير وهذا لمن أ ح ب ه الله عز وجل وهذا كله يتم بفعل الطاعات وكثرة كله الطاعات بفعل يتم و كما ث ر ة ا ل أ ع ل كما بين الله عز وجل بعد فعله للفرائض ما اكتفى بالفرائض فقط لكن فعل النوافل تقربا إلى الى ل فكلما فعل نافلة ل ه أن يريد يتقرب إ الله أكثر فيزيد في النوافل وكل هذا له أ ص ل عن النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه تسيل من من كثرة بين يدي الله تبارك وتعالى تتشقق فتقول بين يدي الله له دما من أمنا كثرة وقوفه رضي رضي أبيها الله عنها عائشة رضي الله عنها وعن ومن كيف تشق على نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر فيقول أ ف ل ا أ ك و ن عبدا شكورا درجة العبودية يندرج والشكر مكانة الذي تحته العمل هذه تحته للعباد الذين يحبون الله ويحبهم الله ليس كل إ ن س ا ن يقدر على ذلك و إ ن م ا يثبت الله الذين آ م ن و ا بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة فمن يراه الله فيه خير يوفقه إلى ذلك ويعينه ويبصره إلى ذلك لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر لا ينتهي عن النوافل وفعل الطاعات و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ر النهار والليل والصدقات وإكرام الصغير والصلاة والليل والصدقات و ا ل في ي ك ب فكل هذا يكون خيرا للعبد لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افلا اكون عبدا شكورا قدم ا ل ع ب و د ي ة عن الشكر لان العبوديه اسمى مراتب العباده واتصف بها, الأنبياء. واتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سمعه يسمع السلام ورحمة الله الله الفارس الذي الذي أحياكم أخي حبيب وبركاته فكان حياكم الله حبيب الفارس. كنت ورحمة وبصره الذي يبصر به به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أ ي ض ا نفس الكلام في هذه ا ل م س أ ل ة يسدده في مشيه إ ل ى الخير إ ل ى الطاعات وينهاه عن فعل المحرمات والسير والمشي فيه هذا كله من توفيق الله عز وجل من ت وليس ف ي ق ا ل وجل ل ه عز و كما يقول بعض ا ل م ت أ و ل ة الذين ي أ خ ذ و ن ظاهر هذا الحديث ويطعنون في أ ه ل ا ل س ن ة به ويقولون كيف يكون الله عز وجل ل ي ق و ورجله, ورجله, ورجله, التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها وبينت ر ج ل التي ه يمشي ه ا و ب أ ن هذه ا ل أ م و ر الله عز وجل لا يشبهه أ ح د وهذه ت أ ت ي بوصف لما سيكون من فعل وليس ل ك ي ف ي ة الفعل فالله تبارك وتعالى لا نعلم ك ي ف ي ة صفاته لكن العبد نعرف ك ي ف ي ة صفاته فلذلك بين أ ه ل العلم جميعا أهل, العلم من أهل السنة والجماعة ان ل ل ع م م أهل المراد س ن ة و ا ل ج ا ا ع ة أن ل م من هذا الحديث هو ما يكون في العبد من خير يوفقه الله تبارك وتعالى إ ل ي ه عن طريق أ ن ه يجعل أ ع م ا ل ه التي تتمثل في فعل جوارحه كلها تحت م ش ي ئ ة الله عز وجل يسيرها إلى الخير إلى فقط عليكم الله يسيرها إ ل ى الخير فقط هذا ليس لكل عبد و إ ن م ا لمن أ ح ب ه الله عز وجل فقط يجعل كل شيء في عمله من جوارحه إلى الخير ف ا ل أ م ر فيه كما جاء في هذا الحديث ثم قال السؤال الدعاء هو السؤال هو الدعاء, السؤال هو الدعاء إ ذ ا دعاني بشيء وطلب مني شيئا لاعطينه الله عز وجل عز يجيب المضطر إ ذ ا دعاه وقال ا ل تبارك وتعالى وإذا دعوة والدعاء والدعاء هو الطلب ودعاء الله عز وجل فإني إذا عبادي الداع دعاه فالاستجابة الله العباد الطلب الله سألك أجيب عني عز قريب من من لا يصرف لغيره لا يصرف لغيره يصرف وقد بين أ ه ل العلم ب أ ن هناك دعاء للطلب ودعاء للعباده ة عبادة العبادة دعاء ودعاء ودعاء فعل الطاعات التي أمر الله طلب يتمثل في أمر إ ل ا لله ودعاء الطلب أ ن ك تطلب شيئا و ت س أ ل شيئا ف أ ن ت إ ذ ا س أ ل ت تسال ل ه إ ذ الله س أ ت ت س أ ل ل ل أ ن ه هو الذي يستجيب لعباده في أمور الدنيا والآخرة الدنيا قال لذلك ولئن س أ ل ن ي لاعطينه أ ع ط ي ه ما أ ش اشاء ء كيف كيفما أ وهذا يدل على أ ن الله عز وجل يستجيب لعباده المؤمنين سريعا وبين ّ أ ه ل العلم أ ن هناك ا ل ا س ت ج ا ب ة على ث ل ا ث ة أ م و ر فالله تبارك وتعالى إ م ا أ ن يستجيب للدعاء في حاله ه يؤخره عنده عنده يعني في حين ي معلوم معلوم السؤال وإما يؤخره لوقت معلوم عنده لوقت معلوم عنده وإما لوقت لوقت ؤ خ ر ليوم ا ل ق ي ا م ة ليشفع به لصاحب السؤال فلا يحزن أ ح د على أ ن الله لم يتقبل منه دعاءه ل أ ن ذلك فيه خير فليصبر على ما أ ر ا د الله له من الخير ولئن س أ ل ن ي لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه لا أ الاستعاذه ي طلب النجاة هي طلب ا ل ن ج ا ة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ف ا ل ا س ت ع ا ذ ة دائما تكون من شيء و يستعيذ ا ل إ ن س ا ن ممن هو قادر على هذا الشيء والذي يقدر على كل شيء هو الله عز وجل ل أ ن ه خالق كل شيء ف إ ذ ن هو الاحق في أ ن نستعيذ به من خلقه كما قال الله عز وجل كل الناس كل الفلق وجل قل قل عز أعوذر أعوذر رب رب وغير ذلك فلئن استعاذني, استعاذني لاعيذنه اعيذه مما يستعيذني منه واضحه يا اخوه إ ن شاء الله طيب هل هناك سؤال في هذا الحديث بارك الله فيكم طيب طيب قبل الدخول في الحديث ا ل آ خ ر هو حديث ان شاء الله تعالى يسير ي ع ن ي إن كان هناك إ ش ك ا ل إ ن شاء الله في ما مضى من حديث من القدسي ح د ي ث ا ل هذا حتى تكمل أو نستكمل ا ل ف ا ئ د ة نعم أ ن ا قلت أ ن ا ل و ل ا ي ة أ ي ولي الله كل مؤمن الله ولي الذين آ م ن و امنوا الله ولي الذين ولي آ فالله تبارك وتعالى هو الذي يخبر أ ن ه ولي فالمؤمنون فالمؤمن أو أ ا ل م م ؤ و و ن أ ل ي اولياء ء الله م م ؤ ن ن أ و الله لذلك لا نفعل كما فعلت ا ل ص و ف ي ة في جعل بعض الناس هم أ و ل ي ا ء فقط وعندما يموتون يقام عندهم المقامات ويطاف حولهم ا ل إ ي م ا ن كما هو معروف يزيد وينقص يزيد ب ا ل ط ا ع ة وينقص ب ا ل م ع ص ي ة و ا ل و ل ا ي ة أ ي ض ا أ و هذه ا ل د ر ج ة هذه الدرجه ربما تزيد, وتقل بالإيمان ربما تزيد وتقل بالايمان فالذي عليه المؤمن من إ ي م ا ن إ ن زاد زادت ا ل و ل ا ي ة معه و إ ن قلت قلت ا ل و ل ا ي ة معه وضحت طيب ب التقوى ر ك ا ل ل ه زهري طيب أخذ ا ص و واضح ا ل ت كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى الفلامين الكتاب لا ذلك للمتقين فيه يريب هدى ووصف حالهم وقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أ ن ز ل إ ل ي ك وما أ ن ز ل من قبلك وهم ب ا ل آ خ ر ة يوقنون أ و ل ئ ك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون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 ط ي ب ي انا ابراهيم ة اولا ء المتقون أ و ل ئ ك على هدم ى ن ربي ه و ل ئ ك ه م المفلحون فاتقوا ل د ر ج ة ع ا ل ي ة إ ن م ا ي ت ق ب ل الله من ا ب ا د ه المتقين و النبي صلى الله عليه وسلم متكلم ا عن واتقوا ل ها هنا و أ ش ر إلى ص د ي ه الكريم صلى الله عليه وسلم و الله تبارك وتعالى قال يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين صح؟ صحيح ص ح الاخوه معي صادقين نعم بارك الله فيكم نعم الصادقين طيب خيرا نشوف <تصفيق> طيب ن ك م ل بارك ا ل ل ه في ك م المره ح ا ل ت ا د م و ا ل ث ل ا م عليكم ورحمه الله <تصفيق> وبركاته وبركات سلام ي عليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته طيب يعني ه و ا ل ح د ي ث م ي س ر إن ش الله ء ا تعالى و ه و عن ا ب ن عباس ر ض ي ا ل ل ه عنهما أن ر س و ل ا ل ل ه صلى الله عليه و س ل م ق ا ل الله إن ت ج ا الخطأ والنسيانة و وما ز لي أمتي عن ت س ك ر ه عليه الخطأ والنسيانة وقال م استكره عليه و ا ل إ م ا م النووي رحمه الله هذا حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما, وغيرهما وهذا الحديث اختلف أ ه ل العلم فيه بين بن فيه الأوليد ولكن لأن الصحة والضعف مسلم مدلس وهو وهو ظهر فيه أ ي ض ا روايات فيها إ ر س ا ل لكن كثير من أهل اهل ل ل ع م ح س ن كثير من أ ه العلم حسنه لكن متنه صحيح إن شاء الله متنه إن صحيح شاء وقد جاء ما يعني يقوي ع ن ي ي هذا الكلام أو يقوي هذا المتن في غير هذا ذلك المتن من كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم و ت ع د د طرقه أو طرقه ذ ا طرق الحديث وختلف ا أ ه ل العلم فيه كثيرا كما قلت طيب فيكم العبرة بارك ابن عباس الله رواه أنه طيب الصوت واضح هل الان ضعيف عباس رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم قال إ ن الله تجاوز ل ي عن أ م ت ي ا ل خ ط أ و النسيان التجاوز هنا هو العفو أ ي أ ن الله عز و جل ع ف ا عن أ م ت ي النبي صلى الله عليه و سلم أ م و ر من هذه ا ل أ م و ر ا ل خ ط أ ف ا ل خ ط أ هو فعل الشيء على غير قصد, فعل الشيء على غير قصد فاذا ع ل ل على ش ي غير ء قصد ف إ فعلت شيئا ولم تقصد أ ن تفعله فهذا خ ط أ كما يقتل أ ح د شخصا خطا وهو لم يقصد ذلك فيقال قتله خطا أ ف ل فعل الشيء خ ط أ هو عن غير قصد والنسيان هو ذهول, هو ذهول القلب عن شيء معلوم ذ ه و لان ل ل ق ب ع شيء معلوم لأن ا ل أ ص ل فيه أ ن العقل والقلب يعملان معا والعقل له س ع ة م ح د و د ة في الفهم في القبول وسمي ا ل إ ن س ا ن إ ن س ا ن ا من النسيان وهذه تكون في أ و ق ا ت ا ل ن ع م ة وفي أ و ق ا ت ا ل ن ق م ة فتكون ن ق م ة في نسيان العلم والدين وتكون ن ع م ة في نسيان المعاصي والذنوب ف ا ل إ ن س ا ن بطبعه نساي وما استكرهوا عليه. استكره عليه الاستكراه هو إ ر غ ارغام م الشخص على فعل شيء إ الشخص على فعل شيء لذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إ ن نسينا أ و أ خ ط أ ن ا في آخر آيات آخر البقرة ربنا ربنا إصرا ربنا قبلنا به تؤخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا لنا لا ولا كما ولا ما لا طاقة تحمل حملته على و ع فجاء و وغفر وارحمنا مولانا عنا على لنا أنت فانصرنا الكافرين القوم ف في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال فقال الله قد فعلت قبل الله تبارك الله وتعالى هذا الدعاء هذا فلذلك متن هذا الحديث مقبول ل أ ن ه هناك ما يثبت ه ذ ان الكلام إ الله تبارك وتعالى تجاوز عن هذه ا ل أ م ة ا ل خ ط أ الذي ن يقعون فيه ل أ ن ه ليس ب إ ر ا د ت ه م وانما سهوا عنهم وهو لا, لا يقصد ذلك في نسيان شيء و إ ن م ا هذا مما قد جعله الله عليهم وما استكره عليه ل أ ن ه يكون في ح ا ل ة ضعف ولا يقدر على فعل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذه ا ل أ ح و ا ل وبين ّ أ ن الله عز وجل عفا عن هذه ا ل أ م ة في هذه الأمور كما قال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أ خ ط أ ت م به ولكن ما تعمدت قلوبكم ف ا ل أ ص ل هو تعمد الشيء إ ذ ا تعمدته فيكتب عليك بتعمدك هذا أ ن ك فعلت هذا قاصدا لكن ط ب ي ع ة الانسان إ ن س أو جبلية ل ا إ ن تؤدي به إ ل ى شيء دون قصده فلا يحاسب على ذلك ف ا ل ع ب ر ة ب ا س ت ط ا ع ة ا ل إ ن س ا ن فعل شيء أ و قدرته على فعل شيء أ و قصده على فعل شيء هذا كله يحاسب عليه يحاسب هذا كله يحاسب عليه وقد بنى الفقهاء و رحمهم الله على هذا الحديث قواعد ك ث ي ر ة لذلك الفقهاء كلهم يصححون هذا الحديث ويقبلونه لكن أ ه ل الحديث يختلفون فيه بين المقبول والمردود ويعني إذا قيل فيه إذا فإنه يعني يحسن إ ن شاء الله تعالى عند كثير من أ ه ل العلم هذا و إ ن لم يكون مقبول فمتنه يثبته كلام آ خ ر من كتاب ربنا وسنه نبينا ح د ي ث ي ن فقط ا ن ش ا ء ا ل ل ه ي ك و ن ف ي المرة ا ل ق ا د م نتكلم ة ن ع ه م ان او ثلاثة حديث شاء الله ن ت ك ل م ع ن ه م ا في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة ونقدر الله لنا اللقاء والبقاء آه يعني آه بعد م و ا ف ق ة الاخ الفاضل الزهير إ م ا أ ن نكمل في كتاب آ خ ر أ و يحدث الله أ م ر آ خ ر إ ن شاء الله عز وجل بارك الله فيكم ونفع بكم الحمد لله رب العالمين طيب طيب آمين وإياكم آمين بارك الله فيكم طيب الحمد الله ورد لله س ل ا م و... ح ا ن ك اللهم وبحمدك ش ر ل اللهم إ ه واتوب إ ل ي ك وصلى الله وسلم وبارك على ن ب ي ن ا محمد و على آ ل ه وصحبه وسلم نعم معكم إ ن شاء الله طيب ب ا رك الله فيكم إ ن شاء الله ويكون إ ن شاء الله ا لاتفاق مع أ خ ي زهير ويعني بحسب ال الخير الذي يكون فيه إ ن شاء الله تعالى و ا ل ف ا ئ د ة التي تعم الزنا ما في خطا أ ل ز ن ا ما ف يعني خطأ ي الذي يذهب إلى الزنا، الى ز ن ا إ ل الزنا يعني كيف نقول أ ن ه يخطئ في الزنا لكن هناك مسائل فقهية مثل الذي يقع على هناك فقهية يقع و يعني ه امرأته ا كلام الفقهاء في هذه فيها كلام يطول جدا لكن لا نقول أن الأصل أو بإطلاق ان ل ل بإطلاق أ أو أ ص الزنا فيه خ ط أ إ ل القتل و تكلمنا بتفصيل في كلام ل ا في ف ه ا ل ق فيه ا ل خ ط أ وفيه التعمد لذلك ذكر الله تبارك وتعالى القتل ا ل خ ط أ والتعمد م في ا ل ق ر آ ن وبين ّ النبي صلى الله عليه وسلم حد القتل ا ل ع م د و د ي ة القتل الخطا أ ر ك فيك الله فالقول لا يطلق على إ ط ل ا ق ه و إ ن م ا دائما نرى تفصيلات إ ن شاء الله عز وجل نعم هناك إن شرح ا الله تعالى ء ش ن ز ه ة النظر وهذا يكون يوم الجمعة السبت ج م ع ة ا ل إن نفس شاء الله السبت في نفس هذا الموعد في نزهه ا ل ن ظ ر الاكراه إكراه في القتل نحن قلنا أ ن ا ل إ ك ر ا ه قد عفى الله عنه والاكراه إ ك ر ه يشمل ل ل شيء ا إ ك يشمل كل شيء ل أ ن ك مستكره على فعل شيء إ م ا على قتل أ ح د إ م ا على سب أحد ك م ا فعل ل ا ص ح ا الله ب ي رضي لما عنه ا خ ت ط ف ه اخذه او ل ك ف ا ر و ج ر الى د و ا ان منه يسب ن ب ي ص ل النبي ل عليه وسلم فسبه فلما ل ه فسبه رجع ا صلى الله عليه وسلم فقال له فان عادوا فعد, فإن عادوا فعد لانه اجبر على ذلك وهذا الاجبار لا بد ان يكون فيه الشخص يخشى على نفسه من الهلاك لكن إ ج ب ا ر فيه تهديد فقط فلا يجوز لو أ ح د يهددك بشيء وليس في هذا التهديد إ ز ه ا ق للروح أ و ضياع لشيء معين ن لكن فهذا استكراه إكراه الإكراه دائما ليس ليس ي ك أو و بوصول الغايه القصوى له أ ن ه يكرهك على فعل شيء ل أ ن ه يريد أ ن إ ذ ا لم تفعل قتلك أ و ضر بك في فعل معين نعم بارك الله فيك فالأصل بأنه ما دام بارك قلبه إقرار بذلك الله فالأصل إقرار فيه في وهو لم يقصد فعل ذلك فليس عليه شيء إن ش ان ء الله وجل عز وضحت إ شاء الله طيب فيكم بارك الله فيك.